Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r Hamim. Tanizil al Kitab min Allahi al Hakim. Ma kalaq nes Semaati ve ve ma binehumaa illa bil Hak. وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ Ollar aytın, ne tedgurun, midun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 وَمَنْ أَظْلَمٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عن دعائهم غَافِلُونَ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 Kafabı şehidem beni ve benekim, ve O Al-Gafur, Al-Rahim. Qul ma ve bi, kum. Tebiru illa ma yuha ila ma ana illa قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ صَ اتقوا اللسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَلَا إِنْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا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 بِأَمْرِكَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِن ني المسلمين اولئك الذين نتقبلا عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون وَالَّذِي طَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتْعَدَانَنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين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 وَأَذْكُرْ أَخَاهُ عَادٍ إذْ أَذْرَقَ مَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنِ ذُرُوٌّ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منقرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رب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 فَمَا فما أونا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يدحدون بآيات الله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 فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَوَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُوْيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدْ صدق لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا Qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yagfir lakum min zunubikum wa yudir kum min وَمَن لَا يُرِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْوِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ